قال رب يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضعاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فِيهِ ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين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 وَلَهُ مَمْ في السماواتِ والأَرض وَمننْ عِندَهُ لا يَستَْكبرِونَ عَن عبادتِهِ وَلَا يستحسِرون يسَبّبحونَ الليلى وََّه رَ لَا يَفْرون أَمِ التَّخَذُوا آالِهَةَم مِنَ الأرضكمُم يشِرون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 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون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 هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَأَعْلَمَنَّ أَنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا عَظِيمًا لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَيَكْفُرُنَّ عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا عن بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتُبَهْتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ مِنْذَرُونَ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 يصحبون بل ما تعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها أفهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي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 وَوْ عيْنا إلَهِمْ ف الخَيراتِ وَإقان الصَّلانتِ وَإِتَ الزَّكَ وَوكوا لَناعَ ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فَنَجنهُ أَهُ من الكَررب الأضين وََصرناهُ من القَومِ النَّذين كَذذبُ بآياتنَ إن أم كانانوا قوْم سَءٍ فَأَغْرقناهُ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 وَبحانكَ إ كتُ مِن اللَّالِمِين فَسْتَجَبنا لَ وََجَّينهُ مِنْ الغَامّ وَكذَلكَ ننجِ المُؤمننين وَذَكَرِي إِذ النذاَا رَبهُ رَبِّ لا تَذَرْن فرَدَ وَآ تَ خَير الوارثين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 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمره بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا لَهُ كاتبون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 وَإِنَّ أَدْرِي أَقْرِبٌ أَمْ أَبْعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعْنَهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ